بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي كم من عدو تضى علي سيف عداوته وشحذ لي ضبتا مديتي وأرهف لي شبا حده وداف لي قواتلا سمومه وسدد إلي صوائب سهامه ولم تنم عني عين حراسته وأضمران يسومني المكروه وان يجرعني زعاف مرارتي فنظرت الى ضعفي عن احتمال الفواضح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربتي ووحدتي في كثير ممن ناواني وارصد لي فيما لم اعمل فكري في الارصاد لهم بمثلي فأيتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي وخذلت بعد جمع عديده وحشده وعليت كعبي عليه ووجهت ما انسدد إلي من مكائده إلي ورددته عليه ولم يشف غليلا ولم تبرد حزازات غيظه وقد عض على نامله وأدبر قد أخفق سرايا بلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي لا يعجز صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأطبأ إلي إضباء السبعي لطريدتي انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملق ويبسط وجهان غير طلق فلما رأيت دغلا سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لترى برجليه وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخلقته بوتره ودكيته بمشاقصه وكببته لمنخره وردت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستأخذ لا بعد نخوتي وانقمعا بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربق حبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحته، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجاب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي. Amen. وكم من حاسد شرقا بحسرته وعدو شجيا بغيظي وسلقني بحد لساني ووخزني بموقع عيني وجعلني غرضا لمرامي وقلدني خلال لم تزل في ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعتي جابتك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالما أنه لا يطهد من آوى إلى ظلك كنفي ولم تقرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحصنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدرين لا يغلب وهذه لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من سحائب مكروهين جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرام رحمة أجريتها وأعيني أحداث طمستها وناشية رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذا أردتها لك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من ظن حسن حقق ومن كسر إملاق جبار ومن مسكنة فادحة حول ومن صرع مهلكة نعاش ومن مشقة أراح لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقص كما أنفاق ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأ وأستميح باب فضلك فما أكدأ أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا رب وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوي لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إله فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده سببا إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمنوا به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلى وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت وحشرجت الصدر والنظر إلى ما تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا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 ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبأ من المخاب قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجا ولا مأوى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 وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العدات لا يرحمون فقيدا من أهله وولده منقطعا عن إخوانه وبلده يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلى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 عوف الحديد قد بلغ مجهودا لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا قد أدنى بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل يتمنى شربة من ماء أو نظرة إلى أهله وولده لا يقدر عليها وأنا في عافية من ذلك كل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 لا يقدر على حيلة أو مبتلا بصاعقا أو هدم أو حرق أو شرق أو خسف أو مس أو قاذ وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذات إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مسافرا شاخصا عن أهله وولده متحيرا في المفاوز تائها مع الوحوش والبائم والهوام وحيدا فريدا لا يعرف حيلة ولا يهتدي سبيلا أو متأذيا ببرد أو حر أو جوع أو عري أو غيره من الشدائد مما أنا من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 مخفقا مهجورا جائعا ضمان ينتظر من يعود عليه بفاض أو عبد وجيه عندك هو مني عندك وأشد عبادة لك مغلولا مقهورا قد حمل ثقلا من تعب العنا وشدة العبودية وكلفة الريق وثقل الضريبة أو مبتلا ببلاء شديد لا قبل له به إلا بمن نكا عليه وأنا المخدوم المنعم المعافى المكرم في مما هو فيه فلك الحمد على ذلك كله من مقتدر لا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 لا, لا يعرف شيئا من لذة الطعام ولا من لذة الشراب ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لا ضر ولا نفع وأنا خلوا من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصباه وقد دنا يومه من حتفه وأحدق به ملك الموت في أعوانه يعالج سكرات الموت تدور عيناه يمينا وشمالا ينظر إلى حبائه وودائه وأخلائه قد منع من الكلام وحجب عن الخطاب ينظر إلى نفسه حسرا لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسجون وكربها وذ لها وحديدها تتداوله أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك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 قد استمر عليه القضاء وأحدق به البلاء وفارق أوداءه وخلاه وأمسى سيرا حقيرا ذليلا في أيدي الكفار والأعداء يتداولونه يمينا وشمالا قد حصر في المطامير وثقل بالحديد لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روحها ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وانا خلوا من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أن حانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين وليالائك من الذاكرين وارحمني برحمتك رحمتك يا أرحم الراحمين وعزتك يا كريم لا أطلبنا مما لديك ولا ألحنا عليك ولا مدنا يدينا نحوك. مع جرمها إليك يا ربي فبمن أعود وبمن ألوذ لا حد لي إلا أن أفتردني وأنت معولي وعليك متكلي أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد وعلى محمد وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين مولاي بك استعان فصل على محمد وآل محمد وأعني وبك استجرت فأجرني وأغنني بطاعتك عن طاعتي عبادك وبمسألتك عن مسألتي خلقك وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضل وقالتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كله صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين ثم تسجد وتقول سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما قلت الأرض مني لله رب العالمين اللهم أعد على جهلي بحلمك وعلى فقري بغناك وعلى ذلي بعزك Surah al وعلى ضعفي بقوتك وعلى خوفي بأمنك وعلى ذنوبي وخطاياي بعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم إني أدرأ بك في نحر من ظلمني وأعوذ بك من شره فاكفني بما كفيت به أنبياك وأولياءك من خلقك وصالحي عبادك من فراعنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا رحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين